بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شباب عادوا إلى الله لفضيلة الشيخ عائد ابن عبد الله القرني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات وجعلنا وإياكم من التائبين إلى الله المنيبين إليه الذين قال فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم منهم عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون محاضرة هذه الليلة بعنوان شباب عادوا إلى الله شباب تمردوا عن الله وابتعدوا عن الله عز وجل وترك المساجد وهجر القرآن وعقوا الوالدين وقطعوا الرحم وأعرضوا عن الذكر. وتناول المخدرات وفعل المعاصي في الظلمات وأغضب رب الأرض والسماوات ثم أدركتهم عناية رب البريات فعادوا إلى الله قصص والقصص محبب وهو منهج قرآني لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى نحن نقص عليك أحسن القصص والقصص كما قال مجاهد جند من جنود الله من جنود الله يرسله على من يشاء ومن هذه القصص من هي مثبتة في كتب أهل العلم بأسانيد صحيحة ومنها ما سمعتها وأمليتها وكتبتها من إخوة طلبة علم ثقاه حدثوني بها وسوف يصدر كتاب إن شاء الله عن قريب بعنوان شباب عادوا إلى الله بهذا العنوان يحمل قصصا عجيبة وأخبار غريبة لمعاصرين من شبابنا عادوا إلى الواحد الأحد يقول سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه لي ترضى وهذا يتحدث سبحانه وتعالى عن شاب من الشباب عصى وتمرد وتجبر فلما بلغ أربعين تذكر رقابة الله والعرض بين يد الله وحفظ الله وحساب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فعاد إلى الله ذكر أهل العلم بأسانيد مقبولة ممن صحح هذا السند الأرنعوت في كتاب التوابين أن رجلا من الصالحين اسمه ذو الكفل غير النبي عليه السلام غيره رجل آخر شاب عصى الله عز وجل حتى بلغ من عصيانه أن خلى بامرأة الفحشة الكبرى امرأة جنبية والإنسان قد يصل إلى درجة البهيمية ينحط عن رقابة الله عز وجل وينسى الله ورقابة الله حتى بعضهم يقدر الناس ومرأى الناس ونظر الناس أعظم من رب الناس فأت هذا الرجل فخلى بالمرأة وكانت فقيرة محتاجة أعطاه ألف دينار فلما وقع عليها أو أراد أو قرب منها وجلس عندها بكت قالت قال مالك قالت, قالت, قالت أبكي أنني ما فعلت هذه الفعلة إلا لحاجة لهذا المال فتك الله فدمعت عيناه وقال أتوب إلى الله فجاء في النهار الثاني وإذا على بابه مكتوب لقد تاب الله على ذلكفل هو من بني إسرائيل وكانت توبتهم كما صح الأحديث تكتب عليه وكان ذنوبهم تكتب على جباههم إذا أذنب الرجل منهم ذنبا خرج في النهار الثاني وإذا على جبينه أذنبت شربت خمر تناولت مخدرات زنيت يا فلان هذا من توبة بني إسرائيل أما أو من ذنوبهم ومن أخبارهم وأعلامهم أما نحن فلله الحمد سترنا الله يذنب الواحد منا تحت تحت ستار الليل وفي جلح الليل والظلام وبين الحيطان ووراء الجدران وقد اطلع عليه الواحد الديان وكشف ذنبه الرحمن فيستره فإذا ستر نفسه وتاب يقرره الله يوم العرض الأكبر فيقول له يا فلان أما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا قال بلى يا ربي قال أما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا قال بلا يا ربي قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم إلا المجاهرين والمجاهرون هؤلاء الذين يمسون في ذنوب وخطايا ويصبحون وقد سترهم الله فيأتي الرجل إلى أخيه وجاره وصاحب كما يفعل كثير من الشباب وقد سمعنا بأذاننا مثل هذا الفعل الإنسان إذا تجبر وتكبر يبلغ بدرجة عدم الإحساس كدر والبرود مثل درجة الحمار حتى يقول كنت في الزمان فعلت كذا بفتاة اسمها كذا وكذا بل بعض الأدباء من شعراء الحداثة الأذناب فروخ العلمانية والشيوعية والماسونية يقفون يلقون قصايدهم أمام الناس ويقول أحدهم هذه فتاة في البرازيل فعلت بها وفعلت ويلك من الله يا عدو الله هذه شهادة يشهد عليك كل من حضر هذا الحفل وشاعر موجود له قصائد مشهورة يقولها أنا كانت لي صديقة في أمريكا الجنوبية وقلت فيها هذه القصيدة ما معنى صديقة حرام معناك اتخذت مسافحة ومعناك سافحت ومعناك تعديت حدود الله وارتكبت فحيشة كبرى وأشهدت العلوف المؤلفة عليك كل من يسمع هذه المحاضرة والشريط يشهدون عليك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم فيجد بعض الناس يخبر فهذا لا يغفر الله له المجاهر لا يغفر الله له إلا المجاهرين <تصفيق> الذي يخبر الناس له يعني بلغ أنه ما لله رقابه عنده ولا حساب ولا خوف ولا خشية ولا مراقبة فجزاؤه النكال أن لا يقبل الله توبة ولا يزكيه ولا ينظر له إليه وله عذاب أليم ومن الشباب الذين تابوا وسوف أستعرض بعض قصص العصريين الذين يعيشون الآن على قيد الحياة لكن أذكر بعض القصص والنماذج من سير الصحابة الأخيار يقول الشافعي في التوبة أدركته سكرات الموت رحمه الله الإمام الكبير الشافعي الذي نشر الله له القبول بسبب إخلاصه يقول يا ليت أن الناس يستفيدون من علمي وعني في شعب من شعاب مكة لا يعرفني الناس وبلغ من خشيته وتواضعه وخلقه يقول والله ما جادلت أحدا من المسلمين إلا وددت أن ينتصر وأن يغلبني أكون أنا المغلوب كان يأخذ المصحف ويبكي من بعد صلاة الأشياء صلاة الفجر حضرت شكرات الموت وكان شاعرا مجيدا قال فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلمة تعظمني ذنبي فلما قضنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم ثم فابت روحه عبد الله الفضيل بن عياض هذا أحد الصالحين الكباب كان يسرق كان يعطل القوافل في الليل, في الليل الدامس يأخذ فاسا عنده وسكين ويتعرض القافلة فيعطلها كان شجاعا قوي البنية وكان الناس يتواصنهم في الظلام إياكم الفضيل إياكم الفضيل والمرأة تأتي بطفلها في الليل تشكته يبكي عليها تقول أسكت وإلا أعطيتك الفضيل أنا سمعت قصة من واحد رجل تاب الله عليه لكن تحدث بأخبار الجهلية قال كنت أسرق البقر شايب كبير أظنه في المئة قال فنزلنا في تهامة فأتت امرأة دعت على بقرتها قالت الله يسلط عليك فلا وهو يرصاح بالقصة قال فلما حلبت البكرة أخذت البكرة برباطها وطلعت الحجاز سرقها يعني وقعت الدعوة مكانها فيبرع اشتهر بعض الناس نعوذ بالله بالتمرد والفجور إلى نصبح مضرب المثل فكانت المرأة تقول اسكت للولد وإلا أخذك الفضيل فيسكتوا أتى الفضيل بن عياض فطلع سلم على جدار على سقف يريد أن يسرق صاحب البيت فأطل هكذا فنظر إلى صاحب البيت وإذا هو شيخ كبير وعنده مصحف فتحه واستقبل القبلة على لمبه أو سراج صغير عنده ويقرأ في القرآن ويبكي انظر بين الحياتين هذا يقطع السبل لا صلاة لا صيام لا عبادة لا قرآن لا ذكر لا إقبال وهذا يتلو آيات الله فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْهُ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ وَيَقُولُ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يعلمون. على الصقف إلى ذاك عند القرآن بنت تصلح له العشر. وأراد يسرقهم بإمكانه الرجل قوي وهذا الشيخ ما يستطيع يدافع عن نفسه فمر الشيخ بقوله سبحانه وتعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقوا فبكى الفضير وقال يا رب نظر إلى النجوم وإلى السماء أشهدك أني أتوب إليك من هذه الليلة ثم نزل فاقتسل ولبس استيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح فتاب الله عليه فجعله إمام أهل الحرم إمام الحرمين في العبادة الفضيل هذا السارق اولا. أصبح إمام الحرمين الحرم المكي والحرم المدني حتى يكون له عبد الله بالمبارك في قصيدته يا عابد الحرمين لقصد الفضيل يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من, من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب سبب القصة القصيدة ولا بأس أناكف معها أن عبد الله مبارك حد الزهاد العباد العلماء الكباء الذين يخشون الله هو حتى في شبابه ما كان بذاك لكن سمع قارئا يقرأ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم قال تبت إليك يا رب ثم ذهب فتعلم العلم حتى رفعه الله بالتقوى يقول قصة تسبك قصة ولا بأس بالاستطرادات يقول أحد تلاميذ عبد الله المبارك قلت في نفسي التلميذ ما أدري لماذا رفع الله بالمبارك علينا يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم ويقوم الليل كما نقوم الليل فما أدري ما السبب قال حتى سافرنا ونزلنا في حجرة في غرفة في الطريق قال فطفئ السراج علينا انطفأ فذهبنا فامتمسنا سراج فأتينا بالسراج فولناه فإذا دموع عبد الله بن المبارك من رأس لحيته قلنا ما لك يا أبا عبد الرحمن قال والله الذي لا إله إلاه لقد تذكرت القبر بهذه الغرفة انظر الخشية القبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران هذا الرجل كان مع الفضيل كانوا أصدقاء وأصحاب في الحرم فلما سمع دعاء الجهاد أو دعاء الجهاد بن المبارك القتال في سبيل الله في الجبهات أخذ بغلته وأخذ سيفه وخرج وترك الحرم كان يدرس ألواف الطلاب فأخذ الطلاب تلاميذه يمسكون بالبغلة ويكون يا شيخ يا بعد الرحمن تتركنا وتذهب قال بغض الحياة كان شاعر من الدرجة الأولى بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما تزنى وذهب إلى الجبهة يقاتل في سبيل الله. يقول أحد أصحابه: لما أتينا للمعركة خرج علينا ملثم من صف المسلمين لا يرى إلا عينيه. عبد الله مبارك كان شجاع وقوي الجسم. أمه تركية. كان يهدر الجدار ومع ذلك دموعه تتخذ في خدي خطين سودين من كثرة خشية الله. زاهد عابد تاجر علامت منظر محدث أمير المؤمنين في الحديث. يقول فترثا في الصباح وخرج فقتل سبعة فذهبنا وراءه فأتينا إلى الخيمة فوجدناه عبد الله بن المبارك ولما أتى في الليل ظن أن نمنا جميعا فنظر إلى فرشنا وما نمنا بابنا ما نام فقام فتوضأ في ليلة شاتية باردة وأخذ يقرأ الهاكم في الصلاة هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ويبكي حتى صلاة الفجر وفي أثناء المعركة كتب له الفضيل بن عياض رسالة يقول تركت الحرم الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه تركت التلاميذ تركت الدروس فرد عليه بقصيدة هي الرد يقول يا عابد الحرمين يقصد الفضيل لو أبصرتنا نعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه كنت تبكي بالدموع فنحن نبكي دم من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطنه فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح البخور لكم ونحن بخورنا رهج السنابك والغبار الأطيم إلى قصيدة فلما قرأها الفضيل بلها بالبكاء بالدموع هذا الفضيل تاب وأصبح من العباد الكبار وأصبح من أمة الحرمين أقصد في العبادة زاره هارون الرشيد يقول هارون الرشيد كان رجلا صالحا رحمه الله الخليفة العباسي زار الحرم معتمرا أظن أو حاجا فقال لأحد وزرائه أظن الفضل بن سهل أو الربيع بن سهل قال يا فلان ابحث لي عن عالم يعظني هذه الليلة فذهب على سفيان بن عيينة فطرق عليه الباب فخرج سفيان قال أمير المؤمنين هارون الرشيد يريدك أو في الباب عند الباب قال ليته جلس أمير المؤمنين وكنا أتينا إليه فأتى فحدثه فأعطاه مالا فقال هارون لوزيره ما شفيت ليبحثني لي عن الرجل الآخر فذهب إلى الفضيل فطرق عليه الباب قال الفضيل من وإذا الفضيل يبكي في الليل ويناجي الواحد الأحد قال الفضيل من من طرق علينا هذه الليلة قال أمير المؤمنين هارون الرشيد يريدك. قال ما لنا ولهارون الرشيد أمير المؤمنين أما يكفيه ذنوب الأمة أمّة محمد يسالونه يوم القيامة حتى يدخلنا معه في هذا الذنب. قال يريدك وطاعته عليك واجبة. قال ماذا يريدني يقطعني عن صلاتي وعن عبادتي؟ قال يريدك. قال إن كان يريدني فليأتي. فذهب إلى هارون الرشيد قال يقول إن كان تريد تعال قال قمنا. قال فطرقنا الباب قال ففتح عنا وهو يبكي من آثار الصلاة الليل قال ولما دخلنا وإذا بسراج في طرف البيت فقام الفضيل الاستراج فأطفعه فأصبحنا في الظلام قال مالك يقول هارون الرشيد ما لك أطفعت السراج قال هذا أهوى من ظلمة الكبر يا هارون الرشيد قال عذني وانصحني قال يا هارون إنني أراك جميل وجه وصبيح منظر فالله الله لا تخيب وجهك ولا تسيئه بنار جهنم فبكى حتى كادت تضلعه تختلف قال زدني كان الرجل صالح هارون الرشيد من بيت بن العباس قال زدني قال يا هارون نسأل يوم القيامة كل عن نفسه وأنت يجمع الله أمة محمد من في عصرك في صعيد واحد فيسألكم فيسألك عنهم فبكى حتى كادت تضلعه تختلف قال يا فضيل تريد مننا شيء قال والله ما أريد منك شيء أريد أن توقذ نفسك من النار فخرج ثم أخذ يمسح دموعه خليفة وأخذ يقول لوزيره إذا دللتنا على رجل فدلنا على مثل هذا هذا هو الفضيل ورزقه الله بابن اسمه علي تكلم عنه ابن تيمية في الفتاوى وترجم له يقول ابن تيمية ثبت أن بعض الناس مات من القرآن سمع القرآن فمات مثل علي بن الفضيل بن عياض كان في الخشية مب... فيه خشية عظيمة الله أعلم بها حتى أبوه كان يصلي بالناس فينظر هل ابنه وراه في الصف فإذا كان ابنه وراه يقرأ من الآيات التي فيها رجاء وفيها قصص ما يقرأ من آيات الخوف وفي يوم من الأيام قام لصلاة الفجر الفضيل يصلي بالناس وظن أن ابنه ليس معهم فقرأ بالصفات حتى بلغ قوله والقصة صحيحة. حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تسأل مالكم لا ت مالكم لا تسألون مالكم لا تنصرون بلهم اليوم مستسلمون. قال فأبى على الرجل ابنه وسقط فحمل فإذا هو ميت. أوردها وابن وبنتمى وأسانيدها صحيحة وهو من منصع بالقرآن. ولما أخبروا الفضيل بموت ابنه ضحك قال لك الحمد فسئل ابن تيمية كيف يضحك الفضيل والرسول صلى الله عليه وسلم بكى على موت إبراهيم وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لم فقال أبو العباس بن تيمية الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل حالا لأنه جمع بين الرضا والرحمة في آن واحد والفضيل مستطاع استطاع أن يجمع بينهما فأخذ الرضا وما أتى بالرحمة صدق. صدق لا فضفوك, فضفوك. هكذا العلم بلاش مثل علم ابن تيمية هذا هو العلم المطلوب والذكاء فقال حال الرسول الله عليه وسلم أكمل فهذا أحد أحد الناس الذين توجهوا إلى الله عز وجل وعرفوا طريقهم وأنقذهم الواحد الأحد والذي يطلم منا أن نصدق مع الله والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إبراهيم بن أدهم سيد الزهاد سيد الزهاد إبراهيم بن كان أمير من الأمراء من أمراء خراسان عجمي يقولون كان يلبس الحلة في النهار وحلة في الليل وكان عنده ندماء في الليل يدور عليهم الكاس بعد صلاة العشاء لا يعرفون عشاء ولا فجر مثل ليالي بعض الناس مثل ليالي الحمير ما يدري بالعشاء بالفجر بالأذان بالتراويح بالصلاة بالقرآن ملخبط. نعوذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور من أين يأتي النور إلا من عند الواحد الأحد فأتى هذا الرجل فنزل إلى السوق أمير مع محاشية جنود ولكن بعض الأمور وبعض الأعمال ترفع صاحبها عند الله وجد في السوق ورقة مكتوب فيها الله وتادوسونها الناس بالأقدام في السوق ما يدرون عنها مرمية قال سبحان الله كلام الله لفظ أو اسم الحبيب يداس بالأقدام والله يعرف عنه فأخذ هذه الورقة وذهب فغسلها وطيبها بالطيب ورفعها في بيته ولما أمسى في الليل سمع هاتفا يقول يا من طي يا من رفع اسم الله والله يعرف عنه الله اسمك وأتى في اليوم الثاني وإذا قلبه متغير رأى حياة الجهالة والضلالة فدعى خادمه أحد الخدام الحراس عنده قال الخادم ما قال لا تخبر أقاربي عني أني ذهبت إلى بعد ثلاثة أيام ثم خلع ملابسه ولبس لباس الصوف. وخرج إلى جبال لبنان وأخذ يعبد ويزهد ويتعبد ويسجد ثم عادل بغداد فأصبح عابد أهل بغداد فرفعه الله فلا تجد ترجمة في أي كتاب من كتب السلف وتراجمهم إلا تجد إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة وهذا من الطراز العظيم مثل إبراهيم بن أدهم رفعه الله بصدقه وعودته إلى الله الواحد الأحد فتبارك الله أحسن الخالقين وتبارك الله الذي يقبل التائبين وتبارك الله الذي يتوب على المنيبين فنسأله أن يتوب علينا وعليكم وأن يجعلنا من المقبولين فإن المحروم صراحة من حرم والله الثواب والإنابة والعودة إلى الله يقول أبو الفتح البستي زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتعبت جسمك فيما فيه خسران أكبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفي شر من عزه ومن من استعاذ بغير الله في حدثه فإنما ناصره عجز وخذلانه في قصيدة طويلة يقول في آخرها يا عامر اللي خراب الدار مجتهدا بالله هل خراب الدار عمران دار أخربها الله تعمرها أنت ودار أبغضها الله تحبها ولو صرف الواحد منا عشر ما يصرف لدنياه لدينه كانت صلحة أمورنا تجد بعض الناس مهدم من كل جهة الصلاة مهدمة قراءة القرآن الصدق الوفاء الأمانة الأكل الحلال لا أكل حلال الوفاء الاستقامة الإخلاص كل شيء مهدم لكن دنياه معمورة لو انكسر بالبوز أقام الدنيا واقعدها سيارته عامرة بيته عامر مزرعته ثلته قصره ولكن يقول يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمرانه ويا حريصا على الأموال تجمعه أكثر فإن سرور المال أحزانه وسيد ومن سادات التائبين والعايدين الله عمر بن الخطاب سلام على عمر بيض الله وجه عمر نشهد الله في هذه الليلة المباركة أننا نتقرب إلى الله بحبه مثل ما يفعل ابن تيميه إذا ذكر عمان قال رحم الله ترك الأبان حصن من حصون هذا الدين إنسان وقف سدا منيعا في وجه كل مبتدع وملحد وزنديق حتى خاف حتى الشياطين الشيطان الرجيم العفريت يأتي من طريق وعمر من طريق يقول حافظ إبراهيم في عمر قد كنت أعد أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى الدنيا ومعطيها لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها يقول ابن كثير في البداية قال أنس رأيت عمر بن خطاب أخل عصر ثم مال وراء جدار من جدران الأنصار مزرعة نخل ثم أخذ يضرب أرجله ويبكي أرجله ويقول ويبكي يا عمر اتق الله والله إن لم تتك الله يعذبنك الله عذابا ما عذبه أحد من الناس يضرب نفسه بالعصا أي قلب هذا القلب الكبير رضي الله عنه أرضاه أول عودة الله أخذ السيف يريد أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض المفكرين والأودباء العصريين يريد أن يقترخ أعظم جريمة في تاريخ الإنسان وذهب وهو إذا ذهب ذهب معروف عنده أنه يستطيع يذبح ويصلح مثل ما قال بعض الدعاء فهل فلما ذهب رضي الله عنه بالسيف وأرضاه لقيه رجل قال إلى قال أريد محمد أقتله قال هون عليك أختك أسلم أستقرأ القرآن في بيتك عند رحيمي يعني صهري Bajle, seba, s-sajh. Bajle, s-sajh. Hawen, alig. Fa' għadam ugrbben jakadju, hashimil ġidra. Wess-sef ma'an. Wess-sef ma'an. Wess-sef ma'an. Wess-sef ma'an. Wess-sef ma'an. Wess-sef ma'an. ما أظن الإنسان أن يقف إن كان في ذره من إيمان ويسمع إلا ويهتدي ويزداد هدى ونوع إلا إنسان أغفر الله قلبه وأكفر عليه فدخل هو لكن من الغضب ما سمع العيات كما ينبغي فلطم أخته وضرب زوجه هم لا يقفون له عبد حتى أدماه ثم جلس فأخذ الصحف فنظر قال أريد أن أقراها قالت أخت أنت نجس وهذا القرآن طاهر لا يمسه المطحر اذهب فاغتسل وتع ذهب واغتسل وأخذ في يقرأها فقرأ طاعها ما أنزل عليك القرآن ليتشك وهو عربي يعرف من أنزل هذا القرآن قرآن عربيا غير ذي لو أنذن هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متصدعا من خشة الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قرى ولما وصل الرحمن على العرش استوى أن هد باكيا وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده في يده وأعلن إسلامه وشهدت الله إله إلا الله وأعلن النصر معه إلى آخر قطرة من دمه وبالفعل كان تاريخا حافلا وأنا أوصي إخوتي في الله أن يقرأوا سيرة عمر بن الخطاب بكثافة وأن يذقروا عجائبه وزهده وعبادته فإن قراءة مثل قصصه تزيد الإنسان بصيرة في الدين ولئك الذين هدى الله فبهده اقتده الطفيل بن عمرو الدوسي أتى إلى مكة كان شعرا مجيدا سمع بالرسول عليه الصلاة والسلام فدخل الحرم وشياطين الإنس عند أبواب الحرم لأن الجن شياطين وللإنس شياطين يقول أحد الصالحين شيطان الإنس تستعيذ منه الجن تستعيذ منه ولا يتيك لكن شيطان الإنس ما تستعيذ ما تدري يطلق عليك الجرس تفتح الباب يدخل عندك تجلسه على المركب تصب له قهوة يوديك في داهية ولذلك مرنا بالاستعاذة من الشيطان الإنس والجن فأتت قريش فوزعوا بعض الشياطين من الإنس وقالوا إذا أتى رجل من العرب فصدوهم عن محمد عليه الصلاة والسلام فأتى الطفيل الدوسي زهراني من بلاد زهران فوصل إلى الحرم ونزل من على ناقته والتقو عند الباب من أين قال من دوس ماذا تريد قال أريد <تصفيق> الذي يدعي أنه نبي هنا قالوا ساحة شاع كاهن إياك لا تقرب فما زالوا يلقون عليه محاضرات وخطب حتى أخذ القطن من راحلتي فوضعه في أذني شوف التخويف والإشاعات الباطلة ونعوذ بالله والحروب والحرب المعنوية الباردة فنزل قال فأتيت الحرم قال فكنت أنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أسمع كلامه مسدود الأذنين لكن إذا أراد الله بشيء تممه قال أنظر إليه وأسمعه يتمتم لكن ما أدري ماذا يقول, ما يقول. قال ثم عدت لنفسي قلت عجبا لي أنا شاعر من شعراء العرب وهو صحيح من شعراء العرب الكبار وأنا أعرف جزل الكلام من هزله وأعرف فصيحه من رثه فلماذا لا أنزع القطن وأسمع فإن عجبني شيء وإلا تركت أراد الله نهديه فنزع القطن وبداية الاستجابة هذا المرة واكترم من الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا بالرسول الله عليه وسلم يتلو آيات يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون كأنه أتت في المناسبة ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزير من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر الآخر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله سيد قطب له كلام يقول القرآن يأتي على القلب حتى يطوقه من جميع النوافذ ما يستطيع القلب يفر ويروي قصة سيد قطب في أول هدايته سيد قطب يا أيها رحوة درس في كولورادو في مدينة دنفر وكان معجب بالغربيين وقرأ ثقافتهم ووصل إلى مصر بعدما كان مثقفا يعني متطورا غربيا قال ونزلت يروي هذه القصة في صورة النجم في المجلد السادس قال وكنا أنا ورفقة لي في القاهرة بعد صلاة العشاء وعندنا رادو قال ففتحنا الرادو نستمع إلى ما يخبر به الرادو أول الهداية من الله عز وجل قد تكون بمقالة بمحاضرة بنظرة ببكاء بجنازة بصوت من بمشهد تقرأه أو تطالعه سبحان الله قال فاستمعنا إلى صوت الراد ومع الزملاء قال فارتفع صوت أو صوت راد الجيران يقول هكذا قال فاستمعت فإذا مقرئ حسن الصوت يقرأ والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى قال فأما أنا فسافرت بقلبي في رحلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل أديم يكتب بقلمه ما لا يستطيع الإنسان أن يرسمه بيده سحر حلال قلمه قال فسافرت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعرات وترخت جثماني مع زملائي قال وارتفع صوت المقري بعض المقرئين يهزك حتى يذكرك بقيام الساعة قال حتى وصل قوله سبحانه وتعالى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة من هذا الحديث تعجبون قال فانهدت باكيا حتى يقول في الظلال ولكم العودة إليه والله ما استطعت أن أتحكم في عضلاتي أصبح يهتز كله قال وعلمت أن هذا القرآن يستطيع أن يؤثر في القلوب ما لا يؤثر فيه شيء آخر أبدا ثم أعلن هدايته وتوبته عادل الله فأصبح قلما من أقلام الحق وأصبح شهيدا من شهداء الإسلام إن شاء الله يا شهيد الرفع الله به قيلت فيه القصيدة هذه يا شهيد الرفع الله به لأن سبب القصيدة أنه لما أتيشنك في المشنقة ضحك قال له الجلادون كيف تضحك قال أضحك من حلم الله على هؤلاء ومن تجرؤهم على الله فأخبر قرابته فيقول أحد شعراء مصر يا شهيد الرفع الله به جبهة الحق على طول المدى سوف تبقى في الحنايا علما قائدا للجيل رمزا للفداء ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى يقول له في آخر الأيام اكتب اعتذار إلى أحد الطغاة أنك تنازلت عن مبادئك عل أن يعفو عنك قال والله لا تكتب يدي حرفا له إن كنت قتلت بالباطل فأنا أكبر من أن أستخذي الباطل وإن كنت أكتل بحق فأنا أصغر من أن أعترض على الحق فقتل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولتكون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الطفيل أعلن إسلامه وعاد إلى دوس فدعاهم إلى الله فأعرضوا فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو على دوس سبحان الله لو كان الواحد منا أتى ببعض الجزئيات التي وقعت الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعا على الناس جميعا تصور إنسان يحدث جماعة في مسجد فيختصم معهم يدعو عليهم أو, أو يمنعونهم من الكلمة أو يحرمونهم من شيء يأخذهم أعداء للداء الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب ويرمى ويخرج من دياره وتضرب بناته ويأخذ ماله ويباع عكاره ويقول اللهم مغفر لكمي فإنهم لا يعلمون حتى يكون الله لهم من فقس في سماوات وإنك لعلى خلق عظيم إيش هذا التحمل والصبر والحكمة والحلم, والحلم, والحلم والأناه وإنك لعلى خلق عظيم ويقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غنيظ القلب لن من حول دعاهم الطفيل وهو بادي من تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام فاعرضوا عنه قال يا رسول الله ادع على دوس فشى فيهم الزنا وأكل الربا فتوضأ عليه الصلاة والسلام ورفع يديه واستكبر الكبرة قال الطفيل هلك الدوس يعني فرصة ما تتعود فقال عليه الصلاة والسلام اللهم مهدى دوس وأتي اللهم مهدى دوس وأتي بهم اللهم دوس وأتي, اللهم دوس واتي قال اذهب اليهم قال جعل لي علامة يعني بينه أو شيء كرامه من كرامات الأولى على المصدقه قال اللهم اجعل له علامة وكما قال عليه الصلاة والسلام فأتى نور في جبينه يولع في الليل مسافات فعاد قال يا رسول الله يقول مثله يعني ما دام في وجهه يقول مرض بعض الناس إذا أتى في الإنسان شيء حتى يقول الله تحفظ من القرآن في آية موسى قال وأدخل يدك إلى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء يعني ليس بها برص ولا بهق بيضاء فهذا تحفق <تحفه> قال <تحفه> يا رسول الله شان يقول مثله فدع صلى الله عليه وسلم أن تتحول فتحولت في صوته في العصر فكان يقول بالصوت هكذا على جبال زهران في الليل فتوضيء كلها بنور الواحد الأحد دخل عليهم فاسلموا جميعا ودخلوا في دين الله أفواجا المصلحون ببركة ذاك الذي في مكة المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أن اليد البيضاء عليه الصلاة والسلام هذا نموذج ممن اهتدوا، أما هذا الشاب الذي اهتدى فقصته معروفة، وأنا سمعتها سماعا من ثقات، وهي مكتوبة دونتها وجمعت عناصرها، هذا الرجل كان قبل أن يتزوج مسرفا على نفسه في الخطايا والذنوب، أسرته ثرية عندهم مال، كان يأخذ الأموال من والده والشيكات ويذهب إلى أوروبا وما أدراك ما أوروبا، يذهب إلى أمريكا وإلى فرنسا فيعصي الله عز وجل ويتحمل من الذنوب والخطايا مثل الجبال لأن بعض الناس سمع من بعض الشباب إذا سافروا ويعظوهم بعض الدعاء في أمريكا وبريطانيا وفرنسا قالوا الله في السعودية سبحان الله جل الله تبارك الله وتقدس الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، إن الله بكل شيء عليم ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير بلا. فذهب هذا الرجل فكان يفعل الأفاعيل لا تساعد زنا وخمر وشرود عن منهج الله أما الصلاة فتركها من زمان وهو في بلادنا هنا في الأخير كانت أمه رأة صالحة والله لا يضيع أجر من أحسن عمل كانت تدعو له وحاولت ودائما وصبرت وفي الأخير تدعو أن يقبل الله روحه لأنه يعني ملت من هذه الحياة ذهب وعاد من هناك وعاد كأنه رجل من الخواجات لا يتكلم إلا في أوروبا ولا يرى شيء من هذه التقاليد ويرى أن في تخلف وأنه رجعية وأن ديننا مسخرة والعياذ بالله ويحدث عن أمورهم وعن عجائبهم وفي لحظة من اللحظات أراد أهلها أن يزوجوه وافق وتزوج امرأة لكنها صالحة تقوم الليل وتصوم النهار تحفظ كثيرا من القرآن امرأة بل هي فتاة قدوة في السلوك والأخلاق، رضية الفعال، وكانت مؤمنة، فأحبها لجمالها، وللأسباب أسباب، وللأمور أسباب ومداخل، فلما رأته ورأت أنه ما صلى تلك الليلة قالت يا فلان والله ما جمعني بك دنيا، ولا مال، ولا جاه إنما أردت أن يهديك الله على يدي، فإن كنت تريدني امرأة عندك فاعلم أنك لا تنال هذا إلا بالدين ومخافة لله وخشية الله والصلاة قال غير هذا الكلام قالت سمعت هذا الكلام فتأمل فصلى أول ليل مجاملة وقام صلى الفجر وأتى في اليوم الثاني فعطته حقنة من الدعوة إلى الله عز وجل وكانت تدعوه على الطعام وبعد الطعام وعلى الشاي وبعد الشاي وتقود قلبه إلى الله وتحدثه بالقصص عن الصالحين التي سمعت. وفي الآخرة اهتدى حافظ على الصلاة الخمس في المسجد قاطع الخمر والمخدرات ثم ترقى بالحال إلى أن أخذ السنة ثم ترقى بالحال إلى أن أصبح من الدعاء المؤثرين في غيرهم فانظر إلى فضل هذه الفتاة المؤمنة التي نسأل الله أن يرفع منزلتها في الآخرة وأن يجعلها من من العابدات الصالحات وأن يثبتنا وياه يوم لا مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مفاتيح القلوب يعطيها الله من يشاء بعضهم عنده مفاتيح الدنيا الخزائن لكن ما يستطيع يفتح قلباً واحداً والبعض الآخر يجلس بكلمة فيفتح الله به قلب محمود شيط خطاب اللواء الركن العراقي هذا كان في الجيش العراقي مؤلف عنده عسرة كتب يؤلف العسكرية الإسلامية مسلم داعية كبير كان مع الجيش يعربدون ويفسقون ويفجرون ولا تسأل على الليلهم ونهارهم ما يعرفون الصلاة بل كانوا يستهزون الجوش العربية دخلوا فلسطين قيل لأحد القادات وهم قاتلون إسرائيل نصلي قال إذا رجعنا بلادنا صلينا فنزلت عليهم إسرائيل نزول من لا يخاف ولا يرحم فترك جزمته في إسرائيل وهرب إلى بلاده هذا الجزاء ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأتى هذا اللواء الركن يقول كنت جالس في ثكنة عسكرية في الأراك فلما جلست قال كنا في ليل بعد صلاة الأشام عقادات هو اللواء ركن قال فمر بنا داعيه من الدعاة المسلمين أراد الله أن يفتح قلبه عليه قال فأت وإذا نحن في ليلة حمراء كاسات الخمر مع كل قائد كاس خمر ويلعبون من البلوت هذه واللعبات التي لا يلعبها إلا الغافلون دائما فقال لهم هذا الداعي كلمة وحدة ما ألقى محاضرة ولا خطبه. قال أما تخشون الرقيب أما تخشون الركيب؟ قال اللواء هذا أكبرهم محمود شيء خطار قال وأين الرقيب وما عندنا إلا الكواكب؟ يقول ما هنا إلا النجوم قال فأين مكوكب الكواكب؟ قال ثم تركنا وذهب لكن دخلت كلمته إلى قرار قلبي أحسست بحرارتها تلك اللحظة لأن الإنسان مفطور على الخير على الإيمان فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون كل حيوان كل مخلوق كل كائن يعرف أن هناك إله مر عيسى عليه السلام والقصة صحيحة إلى عيسى مما ثبتت عنه مر عيسى ببقرة قد اعترض ولدها في بطنها بكرة تريد في الولادة في ساعة الولادة بكرة وإذا هي تنظر البكرة إلى السماء وتدمع عينها لأنها تعلم أن الحي القيوم هناك وأن مفرج القربات في السماء وأما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ثم تكلمت أنطقها الله الذي أنطق كل شيء فقالت يا روح الله أسألك بالله أن تدعو لي فبكى عليه السلام وقال اللهم سهل عليها فنزل ولدها في تلك الفترة نعم كل شيء يعلم أن هناك إله مدبر سبحان الخالق الأحد قال فذهبنا تلك الليلة وبقيت كل ما قمت من نومي أين مكوكب الكواكب آتي أنا ما استطيع النوم أين مكوكب الكواكب أخرج في الليل فأنظر إلى الكواكب فأقول وين مكوكب الكواكب وفي الأخير أعلن توبته وانصدع باكيا في ليلة من الليالي. وأتى فتاب من حياة الجهل والخرافة والظلام وجدد إيمانه وطريقه وأصبح من دعاة الإسلام وهو الآن الذي سد مساحة العسكرية الإسلامية في كتبه التي نسأر الله أن يجزيه عنه عن الإسلام خير الجزاء أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون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 فنسأل الله لنا ولكم الثبات والاستقامة حتى نلقاه، ومما يؤثر في هذا الجانب شاب من الشباب هو في منطقة قريبة منا يقول أح... الذي روى القصة وهذا الذي روى القصة طالب علم في أصول الدين ثقة عندنا عدل قال هذا الشاب كان مشهور في قريته بالتمرد على آيات الله وأحكامه وعلى فرائضه وسننه والعجيب أنه يروي قصة يقول كان هذا الشاب إي والله ويحلف, ويحلف عن نفسه أنه كان يلعب البلوت من بعد صلاة العشاء إلى بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني نعم يجلس مع زملائه من استمراء هذا الفعل ومن ضياع الوقت وعدم الصلاة وعدم الأكبال على الله وعدم الشغل والدراسة تفلت والذي الآن النسب الموجودة في مجتمعاتنا الآن أن أكثر من يفشل في الأعمال والوظائف والمدارس هم الذين أعرضوا عن الله معروف هذا بنسب حائلة أنهم أعرضوا عن الله عز وجل ففشلوا في كل شيء قال فكان يجلس من بعد صلاة الأشائل ومن بعد صلاة الظهر من يوم الثاني العبلوت أما الصلاة فيقول ما صلى ولا سجد لله سجدة لا جمعة ولا عيد ولا أي صلاة أبدا ولا يعرف من القرآن شيء ومعرض تمام عن الله عز وجل وأكرح شيء إليه الدين وفي ليلة من الليالي أراد الله أن يهديه ولله عز وجل حكم ولا طائف قال نمت تلك الليلة وعتاني اختناق حتى أشرفت على الموت قال وأحسست باليوم الآخر انتهى الأمر قال وأنا في يقضى استيقظ وإذا بما, بما يخنقني وإذا بالخنق في رقبتي وفي عنقي وأنا قد شعرت بالموت تماما وتيقنت أني لقيت الله قالوا في تلك الأثناء أتذكر قدومي على الله ما عندي صلاة ولا إقبال ولا ذكر ولا قرآن ولا توبة ولا صلح ماذا ألقى الله اليوم أموت الآن وتذكر القبر وتذكر هذه الأمور فأعاهد الله وهو يختنق كان الإنسان يخرقه ما شيء لكن لله سبحانه وتعالى أسباب قال عاهدك يا رب أن نجيتني أن أتوب لك وأكون عبدا صالحا واستمر عاهد الله واستمر عاهد الله حتى أخذ الله منه الميثاق ثم أفلته فاستيقظ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أتوب إلى الله وقام فاغتسل وغير ملابسه وبدأ يصلي من تلك يقول من تلك اللحظة قبل صلاة الفجر بساعات وأخذ يصلي ويبكي حتى أتى صلاة الفجر وسمع الله أكبر الأذان لكن ليس كالآذان كل يوم له طعم دخل الأذان إلى قلبه فقام يجيب دعي الله ويمشي إلى المسجد ورحب به المسجد في أول لقاء خالد بينه وبين المسجد وبدأ يصلي قال أول صلاة تلك صلاة الفجر أحد المفكرين له مذكرات في السوق كنت أطالع قبل أسابيع فيها فإذاه يقول كنت في بيروت هو شاب فركبت في سفينة نعوذ بالله هناك فتيات راكبات في السفينة قال أو قارب فانغمس بين القارب فكدنا نغرق قال فأسرفت على الهلاك وأصبحت في غيبوبه وأنا في الماء في حالة اختناق رفع أصبعه ويقول أشهدك يا ربي إذا تبت علي أن أتوب إذا أخرجتني أن أتوب فأخرجه الله ليرى لي هل أم لا فتاب الله عليه فأصبح مفكرا ودعية من دعاة الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل, بالليل يتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ونجأ بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم الثلاثة الأحاديث عند مسلم بالصحيح وعند الترمذي بسند صحيح يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت, بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة مع العمل الصالح مع الإنابة والاستغفار والتوبة إلى الله الواحد الأحد الشاب الثاني اهتدى وهذا الأخ يعمل أستاذا في مدرسة مدرس وداعي أعرض عن الله طويلا وترك أمور الإسلام حتى بلغ درجة الكفر يعني أصبح كافر لأن من ترك الصلافة قد كفر يعني كافر لكنه يعني موجود في مدن المسلمين ويأكل مع أهله ويشرب ويروح ويأتي ويركم من في السيارة لكن كافر مثل الكلب قال واستمر بي الحال وأتاني بعض الدعاء ولكن ما نفع شيء لأن هداية الله عز وجل تاتي في أوقات والله هو الذي يفتح القلوب قال وأتاني رجل حبيب ما أنسى جميله فيه قال فأخذ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم جزى الله ابن القيم خيرا وجزى الله هذا الدعية خيرا وجزى الله التعب خيرا قال فأتى بالجواب الكافي قال يا أخي تفضل هذا الكتاب ببسمة وبعض البسمات تشر الكلوب، تشتري القلوب تشتري القلوب يقول جريد بن عبد الله البجلي ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه يشتري صلى الله عليه وسلم القلوب بالبسمات السحر الحلال قيل لأحد العلماء ما هو السحر الحلال قال تبسمك في وجوه الرجال يقول سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم قال فتبسم واعطاني هذا الكتاب قال فكان لهذه الهدية أعظم أثر في قلبي يا أيها الناس الهدايا هذه هي الهدايا الكتاب الإسلامي الشريط الإسلامي الموعظة النصيحة الخطب التوجيه الزيارة في الله التأثير في الناس أما هدايا الدنيا هذه فامتلأت بيوتنا منها وما نفعتنا لا في الدنيا وظن ولا في الآخرة هدايا الطليان والتيوس والبشوت والأحذية والأكل والشرف والمفطحات والكبسات والمرطبات والمشهيات ظلمات بعضها فوق بعض إذا ما كانت لوجه الله ما تنفع فهذه هي الهدايا قال فاعطاني الكتاب فأخذته معي وذهبت وبدأت أكرأه وبدأ الإيمان ينصب كأن ابن القيم يحدث هذا الرجل المعلم. وبدأ يتأثر يتأثر يتأثر وما مر عليه يوم إلا وأعلن توبته وأعلن أنه كان مخطئ واعترف بالذنب أمام الله وأشهد الله على الاستمرار في الطريق ومن الذي أقبل على الله فلم يقبله الله هل رأيتم إنسان أقبل على الله فرده الله هل رأيت الإنسان فعل الأفعيل ثم مات وتاب وقال الله ما نقبلك سبحان الله الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر تبلغ نفسه حنجرته فقبله الله والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون مالك بن الريب هذا شاعر a nem látom, és nem tudom más, mint egy verset a ríthetőben. A legjobb, a legjobb, a legjobb. A legjobb. A legjobb. A legjobb. A legjobb. A legjobb. A legjobb. شاعر. معرضا عن الهداية فاسقا لا يصلي ولا يسجد لله سجده ولا يركع لله ركع خرج مع شباب إلى طريق العراق وخرسان إذا أتت القافلة رصد لها كمين ثم قبض على أهل القافلة وذبحهم وأخذ القافلة إذا مرت ضعينة أخذ الضعينة إذا من رجل على دابة ذبح الرجل وأخذ الدابة سارك نهاب والله عز وجل مهما تمرد العبد فإنه فتح باب التوبة وسبحان الله ما أحلم الله أظن تصور لو أن الإنسان يتحمل بعض الإساءات من الإنسان والله ما يتحمل أحد ولا تحسب الله غافلا عن ما يعمل الظالمون لكن الله صاحب الحلم الواسع تبارك وتعالى حتى مهما قتل الإنسان ومهما فعل ثم معاد قبيله الله فأخذ هذا يفتك في العباد فتكا وفي صباح يوم مشرك أرسلا خيوط شمسه الذهبية على الكون ليكون يوم الميلاد لهذا الشعر، ليكون يوم الهداية والرجوع والتوبة إلى الله. أتت القافلة قائدها سعيد بن عثمان بن عفان. ابن عثمان بن عفان أمير المؤمنين. هذا الشباب المجاهدون على سماهم أنوار الهداية وعلى وجوهاتهم على وجوههم إشراقات النور. شباب يريدون الجهاد رافعين سيوفهم وحاملين رماحهم يريدون القتال في سبيل الله. مروا بهذا الشعب. قالوا يا فلان من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان مالك ابن الريب. ماذا أجلسك هنا؟ قال لأغراض. هم ما يدرونش الأغراض. ولي فيها معارب أخرى. قال سعيد بن العثم قالوا أنت ملايين خرجتم؟ قالوا خرجنا نقاتل في سبيل الله. قالوا كيف تقاتلون في سبيل الله؟ قالوا نقاتل قالوا وماذا جزاؤكم إذا قاتلتم في سبيل الله؟ يعني وش الثمرة؟ قدر منكم ذبحت غدا وش النتيجة؟ قالوا شر الله منا أنفسنا بالجنة قال في ماذا؟ قال في قول سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون في في ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله قال هذا الله قال هذا الكلام نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد, أني وأشهد أن محمد رسول الله أتوب إلى الله ثم وضع يده في يد القائد وأعلن توبته وذهب معه وباع نفسه من الله ولما ذهب وقاتل في عاد يريد أهله وفي الطريق لدغته حية ثعبان فورم جسمه وأخذ يرتعد من السن فبكى من الفرح وقال الحمد لله الذي توفاني على توبة قبل أن يتوفاني على الظلام لكن قبل سكرات الموت سجل قصيدة من أحسن القصائد قصيدة الصدق والإنسان في سكرات الموت قصيدة تصل إلى القلوب لمن يعي ويفهم الأدب العربي اسمها يسمونها يعنون الله يقول مالك ابن الريب يرثي نفسه أو القصيدة المبكية المحزنة يقول من ضمن أبياتها دعاني الهوى يعني الظلال والبعد عن الله دعاني الهوى من أهل ود وصحبتي بذ بسين فالتفت ورائيا يقول أتاني الظلال وجنون الشباب والغرور وزملاء السوء ورفقة الضلاله والمجرمون عصابات الاجرام دعوني فأخذوني من بيت اهلي وذهبت الى الطبسين وتركت اهلي في العراق ل لافسق قال فوصلت الى هناك قال دعاني الهوى من أهل ود اودن تنطق اودن يعني البلد وصحبتي بضطبسين فالتفت ورائيا فلما را رع فما راعني الا سوابق عبرة تضعضعت منها انوام رداءيا ألم ترني اسمع ألم ترني بعت الظلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازية رحمك الله ورحم الله ابن عفان وأباه ألم ترني بعت الظلالة بالهدى شريت أخذت وأصبحت في جيش ابن عفان غازية فلله دري يوم أترك طائعا بنية على الرقمتين ومالية وتنطق هنا وداريا يقول فلله يقول يا ما أحسن هذا الفعل يا ما أحسن هذه الخاتمة الحسنة يوم تركت أبنائي وأطفالي وبناتي وزوجتي وأمي وأخواتي ومت في سبيل الله لأن المقصد أن نلتقي في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين يقول عبد الله بن نفس أين القاك يا رسول الله غدا قال في الجنة إن شاء الله قال ما عطني علام قال خذ هذه العصا تتوكى بها في الجنة والمتوكيون بالعصي في الجنة قليل فأخذها وذهنت معه أتى أعرابي قال يا رسول الله أين القاك يوم الزحام يقول المسألة صعبة ما أعرف ما أدري أهتدي لك عندك عنوان مين أسأل عنك يوم الحشر يوم العرض الأكبر يوم يجمع الله الأولين وآخرين فدمعت عينها صلى الله عليه وسلم وقال تلقاني عند أحد مواقف ثلاث إما عند الحول يوم يسكى الناس عليه الصلاة والسلام وإما عند تطاير الصحف آخذ باليمين وآخذ باليسار وإما عند الصراط وهو يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم ناج ومكدس على وجهه في النار واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد منذ الموقف وليس فيهم من رسولنا لها حتى يقول المصطفى أنا لها فيقول فلله دري يوم أترك طائعا بنيا بأعلى الرقمتين وما يقول كل الدنيا تهون والله يوم ذقت الهداية ذقت النور ما تسوى شيء قال ودرك بري اللذين كلاهما علي شقيق الناس حنلون هانيا يقول وسلام على أبي وأمي بقي حيا شيخين كبرين فيقول الحمد لله أخبروهم أني مت على هداية ونور فلا يبكون علي البكاء كل البكاء على من مات معرض ثم قال الإخوان ولا تحرماني بارك الله فيكما من العرض ذات من الأرض ذات العرض أن توسع يقول واسع في القبر لا تحرماني من الأرض أصبحت الآن الأرض منزلي ولا تحرماني بارك الله فيكما من الأرض ذات الأرض أنت وسعاني خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كان قبل اليوم صعبا قيادي يقول الآن أصبحت لي ما عندي منع ولا قوة كما قال الوريد بن عبد الملك انطرح وكان خليفة كان جبار قوي حتى يقول الذهب كان غشوما ظلوما فلما أتت سكرات الموت أصبح كالحبل انقطع قال ما غنى عني ما لي هلك عني سلطانية قال خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كان قبل اليوم صعبا قياديا قال كنت شجاع وإ إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعه ثم يقول وأسكر خمذيذ يجر لجامه إلى الماء لم يترك له الموت سعبية يقول فرسي وهذا تصوير عجيب في الشراءة العربي يقول حتى الفرس برقاين. بعد قليل سوف يذهب إلى الماء هو بنجامه ما ترك له الموت ساكر يقول لنا تبعد وهم يدفنونني وأين كان البعد إلا مكاني العرب كانوا إذا دفنوا حبيبهم قالوا لا أبعدك الله يدفنونه في التراب ويقول لا أبعدك الله يقولوا لا تبعدوا وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكاني من أبعد مني أحد الشعراء التهامي دفن ابنه من حبه لابنه بكى عليه بأعظم قصيدة في تاريخ الرثاء أقصد في رثاء الأبناء وهذا في ثان نفس فقال من حبي له والله لا أدفنه في المقابر أدفنه هنا في بيتي فحفر الله عند كانون البيت عند منامه ودفنه ثم بكى قال ما أبعدك عني والله بعد ما بيني وبينك بعد ما بين المشركة الحي الذي في الأندلس أقرم منك حتى يقول في قصيدته هو التهامي إني وترت بصار من ذيرونك أعدته لطلابة الأوتاري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري يقول ابن القيم في تلجمة التهامي رؤية التهامي في المنام شاع بعدما مات قالوا ما فعل الله بقال غفرني وأدخلني للجنة قالوا بماذا قال ببيتي الذي قلت فيه جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري يقول أنا تركت أنت يا ابني في الحياة للحساس وللأعداء وللظلمة وللمنغصين وجاورت أنت الله شتان بين جواري وجوارك طول الحياة إذا مضى كقصيرها والفقر الإنسان كالإكتار أو ك والعسر الإنسان كالإسار أو كما قال فالمقصود أنه يقول لعمري لإن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائية إلى أن يقول يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانية وبالرمل لو يعلمنا علميا نسوة بكينا وفدينا الطبيب المداوية عجوزي يعني أمي وأختاي اللتان أصيبتها بموت وبنت لي تهيج ذكر الأسرة والأحداث التي سوف تمر ثم عز نفسها لو مات إن شاء الله في سبيل الله وقال لا لوعة ولا خراك ولا خوف وأنا مقبل على الله فلله الأمر من قبل ومن بعد فالمخذول من خذل عن طريق الاستقامة والمحروم من حرم هذا النور الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام والمقطوع حبله من لم يعرف طريق الجنة أولئك الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فنعوذ بالله من الخذلان وهذه أيها الإخوة دروس على طريق التوبة يشاهدها الإنسان صباح مساء يشاهدها يوم يذنب ويوم يخطئ ثم يتفكر أنه لا بد له من واحد أحد من رحيم إله يلجئ له فإنتد إلى الله ويا أخوتي والله ما نعلم أحدا من الناس إلا وهو مذنب متكلم وسامن وصالح وعالم وداعية يقول ابن عباس تحترقون تحترقون ثم تصلون فيكشف ما بكم يعني من الذنوب والخطايا وقال في أثر آخر إنكم بد لكم من الذنوب فاصبحوا تائبين وامسوا تائبين. فيا إخوتي في الله علينا أن نجدد المسيرة والإقبال إلى الله وعلينا أن نكون رسول خير وهداية ونؤثر في الناس أن الله يهدي على أيدينا عباده الصالحين فإن من اهتدى وعرف الطريق وأصاب ليس كالذي ظل وركب رأسه نعوذ بالله من الفضلاء ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولؤهم عرضوا يقول عز من قائل عن هؤلاء أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون أحد الشباب ذهب في بلد من البلدان فكسبه الشوعيون شعي ملاحدة أتباع لينين ماركوس فأخذوا في الجلسات والروحات والجيئات والموسيقى وضيعوا شبابه عليه، حتى كان إذا سمع الأذان استهزؤوا بالله عز وجل لا إله إلا الله يتناولون رب العزة من فوق سبس سماوات كبرت كلمة تخرج من أفوأهم إن يقولون إلا كذبا قال فإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله استهزؤ بالرسول عليه الصلاة والسلام ساءت تلك الوجوه وقبحت وشاهد قال ولما وصل إلى هذا المستوى استيقظت الفطرة في قلبي وثار الإيمان في وجداني انتهى الإنسان يصل إلى حد لكن عنده فطرة الإيمان فطرة الله التي فطر الناس عليها قال فذهبت وقلت الطريق يمكنه خطر قال وسمعت بندوه في مسجد واتيت وهذا فائدة الندوات وأنا أعرف أن من الناس من يحضر أعلم من المتكلم لكن رحمة الله تغشى ورعايته والأجر والمثوبة عنده سبحانه وتعالى لمن يحضر ويهتدي ويزداد إيمانا قال فحضرت إلى رجل تكلم في ندوه قال فأسر قلبي وتحدث عن اليوم الآخر قال فبعت نفسي تلك الليلة وعاد إلى بيته يبكي من صلاة العشاء إلى الفجر وأعلن توبته وبدأ يشتري الأشرطة والكتيبات وبدأ يهتدي وبدأ يواصل طريقه طريقه ويدعو إلى الله على بصيره وهذا من هداية الله التي يكسبها الناس صباح مساء والإنسان لا يأس بعض الناس شكوا إلي وبعض الإخوة من الدعاء وطلبة العلم أبناءهم يقولون بذون تركوا الصلاة ما صاموا رمضان المجلة الخليعة عند رأسي الأشرطة الجنس والغناء وأفلام الغنى والمسرحيات والمسلسلات عند رأسي ما يهدم مدينة كاملة فماذا أفعل قلنا له ادعوه بالنين وأما أنت فابتهي للواحد الواحد الأحد المفاتيح عند الله إنه لا أسمر حلها للقوم الكافرون فأنت لا يستيس وواصل والله يهدي ابنك ولعل الله ينفع عليه من النفحات ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراء هذا هذه المحاضرة بعنوان شباب عادوا إلى الله نسأل الله أن نكون من العائدين إليه ونستمع إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا هنا بعض الأسئلة حبذ الإجابة عليها والله المعين والموفق يقول إنني شاب أحب الله ورسوله طوبى لك وحياك الله وأعمل أحيانا بعض الأعمال منها العادة السرية وقد عزمت على الزواج رغم أنني لا أملك سواء ألف هل تؤيدني على هذه الفكرة لأنني أخشى على نفس العنت والتفكير الكثير في الأشياء الجنسية مما يجعلني أقدم على ارتكاب المحرمات رغم أنني أعرف حرمتها وأخاف من الله أن ينتقم مني سبحانه وتعالى أولا يا أخي أما حبك لله ولرسوله فهذه من أعظم أعمالك عند الله ونسأل الله ننظر إليك بهذه بنظرة الرحمة وأن ينقذك من المعاصي والخطايا والذنوب وأما ما ذكرت من العادة السرية فهي محرمة في القول الصحيح من أقوال أهل العلم وأما قولك إنك عازم على الزواج فإنني يؤيد هذه الفكرة وبالمناسبة أقول من هذا الكلام وقد قاله غيري من هو أعلم وأفضل وأفقه وقد نادوا في عبر وسائل الإعلام ومن المحاضرات والندوات والخطب نادوا البيوت الإسلامية والمسلمين بمسألة وهي مسألة تعجيل الزواج للفتيان والشابات وعدم مسك الفتيات في البيوت وعدم تأخير زواجهن أو زواج أبناؤهم فإن في ذلك الفساد العظيم والشناعة التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة وإنما أخذت من الأمم الكافرة وأكثر مما وقع فيه الإجرام والفواحش التي تقع في بعض الأماكن بسبب كثرة العنوسة وتأخير الزواج فالحسيب هو الله عز وجل أحد الدعاة الثقات يحدثنا قبل أيام بل ألقى هذه الكلمة في مسجد في ثلاث الصفوف واربع الصفوف قال حضرت حصلت عندنا قصة في الحارة بنت شابة حرمها أبوها الزواج حتى بلغت الأربعين من عمرها حتى توسطت لبعض قرابتها عند أبيها أن يزوجها لكن رفض الرجل مالي إقطاعي مجرم بمعنى الكلمة فأحرمها الزواج. أصابها مرض عضال نقلت إلى المستشفى التخصصي أتاها أبوها وهي في سكرات الموت وكانت عاقلة مؤمنة دينة صائمة قائمة قالت يا أبي حضر الحق ساعة اليقين. وحصرت ساعة الفرا. قل آمين. قال آمين. قالت كل آمين. قالت آمين. قال آمين. قالت قال قالت أسأل الله لا يغفر لك ذنبك وأن يحرمك الجنة كما حرمتني الزواج. قال ولما قالت حرمتني حياتي والله لقد كانت تمر بي الليالي الطوال وأنا أصارع أمورا لا أعلمها إلا الله حتى وصلت إلى هذا المرض. وإننا نعلم من بعض الناس أخروا بناتهم تأخيرا لا عذر لهم عند الله ثم عند خلقه أبدا إنما إما أناس يقولون تتوظف وقد كذبوا لعمر الله فترديتها أن يبلغوا إلى هذا المستوى من الردى والفاحشة الكبرى تتوظف ماذا تتوظف زوجها ثم تتوظف أو لا تتوظف أو تموت أو تحياء أو, أو تشل أو تجن أو تعقل إنما استرها لأن الله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية وبعضهم يقول تكمل دراستها, تكمل دراستها المرأة إذا بلغت لا يسترها إلا زوجها قالت العرض لا يستر المرأة إلا زوجها أو قبرها وأنا أعرف في المجتمعات ظلمات عش... الفتيات آلاف الفتيات والله ومن يتصدى للدعوة يجد رسائل من الفتيات يشكين أباهن ويشكين بعض الأمور التي لا أعلمها لله عز وجل ثم يتصدى بعض الناس الذين لا يعرفون الكتاب ولا يعرفون السنة ولا الفقه في الدين ويقف في البيت كالصنم حجر عثرة يأتيه الإنسان فيقول فين أنت قال في كلية الشريعة قال كم راتبك قال قال الله يفتح عليك بنتنا صغيرة ما تسلح للزواج وهي عمرها 52 سنة وياتي الآخر فيسأل عن السيارة وعن الراتب وعن المرتب باعة تبيع بنتك أهي أرض أهي سيارة هذا عرضك وشرفك يقول أحد العرب والله لو كان المهر يدفع من الأب دفعت مهري لعلى بنتي وكان الصالحون يلقى يجد الرجل الصالح فيقول تعال يا فلان وزوجك بنتي الصائمة القائمة الوليد بن عبد الملك خطب بنت سعيد بن المسيب فرفض ولي عهد المسلمين وآتى ابن أبي ودعى فقير عنده درهمان قال أريد تزوج ولكن من يزوجني فقير قال تعال خذ الصائمة القائمة تحفظ القرآن وتحفظ الحديث وتحفظ وفقيها كأبيها فتزوجها لكن الآن أصبح مبايعه ومشاره نعوذ بالله كان يعرضها بالسوق يقول بنتي ما لها وصف أنت ما تعرفها سأل عنها الجيران. أصبحت في سوق الدعاية ملك جمال تعرض على الصحف لا تنطح ولا ترمح بقرة مسلمة ويكفي ثم بعض الشباب يشترف شروطا ما أنزل الله بها من سلطان المرأة تكون دينة عاقلة فيها جمال يرد النفس أما أن يشترق في أظفارها وشعرها وطولها وقصرها في فهذا لم يأتي وهذا وسوس وتبجح فدعوة من هذا المكان أن لا يتأخر الشباب وللفتيات وأن يعلن في المجتمع إنفاق هذه الفتيات من البيوت يا متى ينتظر الإنسان يمسك عنده سرب من البنات هل هو واقف عند رؤوسهن دائما؟, دائما دا. نحن في عصر مظلم عصر فتنة الهاتف فتنة والمسلسل فتنة والمجلة فتنة والاغنية فتنة وكثير من الجيران فتنة والنزول إلى السوق فتنة جنبك جنبك إن لم تنهد من الناس للهداية وإلا نهد منهم الشيطان للغواية آلاف معلفة والعياذ بالله يعرف ذلك من عنده وثائق ويمارس الدعوة ويسمع ويتصل ويشاهد أحوال الأمة التي تمر كالبحر في الفتنة نعوذ بالله فهذه دعوة وبعض الناس يقول أنا إذا تزوجت افتقرت لا خطأ يقول عمر لأحد الناس تريد تغتني يا فلان قال نعم قال تزوج يغنيك الله من فضله فتزوج فكم من أغنى الناس وما سمعنا أن أحد مات وزوجته جوعا بل أعرف من الشباب من ليس عندهم ما يكفين من الإيجارات فلما تزوجوا أغناهم الله من فضله وعاشوا ويوم كانوا عجوبية كان الفكر برؤوسهم ما يجد الواحد منهم ثم يثوب فلما تزوج أغناهم الله ومن الأمور التي رصدت المهر وقد حدد من ولاة الأمور وأرشد إليه والحمد لله لكن بعض الناس له طرق ملتويا يجعل أمار الدخاليس وكواليس ويستلحق من بعض حتى يعطل الزواج فالله المستعان وعسى الله يهدي هذه القلوب وأن يبصرها بالحق وأن يريها إياه لتجتنب الباطل يقول هل كلمة داعية صحيحة لغويا وإذا أنها صحيحة فماذا يطلق على الأنثى وجزاكم الله خير يقول يعني يسمعنا في الكلام وكل داعية فلماذا نقول داعية والرجل يقول له داعيا ولا يقول داعية نقول في العربية يصح من باب المبالغة تقول رجل داهية إذا بلغ الحد الأعلى في الدها وتقول داعية إذا تمكن في الدعوة وتقول علامة إذا بلغ العلم مستواه وفهمه إذا بلغ في الفهم منتهى ويطلق على المرأة داعية كذلك وهذا ليس فيه والحمد لله الباس بل هي صحيحه لغويا فليعلم ذلك ويسمى داعيا كذلك يقول ما هو برنامج المحاضرات في الصيف أت الصيف وما أدراك ما الصيف وأقبل الناس علينا من كل مكان من الخليج ومن حول الخليج وفوق الخليج وتحت الخليج وينتظرون منكم يا أهل أبهى أن تقدموا صورة المسلم الذي يستقبل ضيوفه بالإيمان هم يسمعون عنكم مجتمع المحافظ وسمعنا من أهل الكويت وقطر أن أهل أبهى تفوق في عالم الإيمان والخلق الجمع فأريد أن نري أولئك أننا من أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حملة الرسالة ولا نقدم لهم صور مزرية والعياذ بالله من المعاصي أو لا نطاوعهم على المعاصي أو على تلقيق سمعتنا وجاهنا وجمالنا أمام الناس فدعوتي للجميع أن يحملوا الدعوة للمصطفين بالعمل الدعوة بالخلق الدعوة بالتعامل بالكلمة بإهداء الشريط الإسلامي بالكتيب بالتأثير فيهم فإنهم سوف يدخلون البيوت يستأجرون وينزلون في المنتزهات كأنهم في ميناء وسوف يغلون علينا الأشجار والأسعار والأمطار هذه فائدتنا منهم فغفر الله لنا ولهم وحياهم الله على كل حال أما برنامج الصيف فسوف يعلن, يعلن قريب إن شاء الله وسوف يكون هناك برنامج من مركز الدعوة وبرنامج آخر من التوجيه أو الاصطياف أو ما يسمى المصطفين ومن النادي الأدبي وسوف يكون هناك إن شاء الله أمور منسقة وتعلن وأما الدروس هذه فهي ثابتة إن شاء الله التي في أبه ثابتة وتزاد في الصيف لأننا نتوقع عددا هائلا من الناس سوف يفدون يقول إنني أتابع المحاضرة والحمد لله وأصلي كل وقت وأعمل بعض الخير ولكنني سيء الفهم لا لست بسيء الفهم بل أنت جيد الفهم ما دام أنك تصلي وتحضر المحاضرات فأنت ذكي الذكاء ليس حفظ جدول الضرب كله ثم لا يصلي الفجر هذا بلادة يقول الذهب عن ابن الرواندي كان ذكيا ولم يكن تقيا فلاعن الله الذكاء بلا تقوى وحي الله البلادة بالتقوى ان عيش ما تعرف من جدول الضرب شيء تسعى الخمسة ضرب خمسة ما تعرف شيء لكنك تصلي الصلاوات الخمس انت من الاولياء لكن إنسان يحفظ الجبر والهندسة والرياضيات وهندسة التربة وهو مجرم فهو كلب والعياذ بالله فهذا معروف ولذلك أن تجيد الفهم أحد المجانين دخل على عالم في حلب عالم سوري عنده مكتبة فالعالم هذا ذهب إلى مزرعته في البستان فأتى المجنون فأخذ كبريت وأحرق في المكتبة كلها فاشتعلت وجاء العالم يسعى ومسك المجنون ما يا فلان قال أريد أن أريحك من هذه المكتبة تعبتك قال ولم قال تعبت بصرك وتعبتك دائما في المكتبة ورأيتك خرجت ترتاح في المستان قلت تريحك منها قال كيف تريحني من كتبي قال أنا أفهم كل ما في المكتبة قال ماذا في المكتبة قال المكتبة كلها تقول لك كن جيد كن جيد فأخذوها الناس مثل هو صحيح هذا الكلام صحيح كل الكتب والمحاضرات والأمسيات والندوات تقول لك كن مسلما مستقيما جيدا فهذا هو المطلوب فأنت جيد الفهم لأنك حضرت واستفدت وأجد في نفسي وحشة فأرجو نصيحة منك في ذلك والله يحفظك وإياك النصيحة تتق الله عز وجل وأن تثابر على عملك الذي أنت فيه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوأهم وما تقرب إلي عبدي بأحمل ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث يقل اكترب وقت الذبائع التي تذبح من العطلة الصيفية القادمين من المناطق الأخرى واكثرها يرمى في المزابر وإذا نصحنا الناس احتجوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه هذا الحديث صحيح من كان يؤمن بالله وليكرم ضيفه هذا هو الصحيح لكن ليس معنى الحديث ولم يرد من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فليكرم الكلاب والقطط فإن بعض الناس اكرم الكلاب والقطط في المزابر وهذا ليس وارد في الكتاب ولا في السنة وصيتنا لإخوان الاقتصاد وأظن هذا بدأ يحد منه لأنه مرت بالناس طفرة كان حجم إذا أتى عنده ثلاث ضيوف ذبح لكل رجل منهم شاع واعتذر وإذا زاد الضيوف ذبح لهم مجموعة وقال الرأس منكم يستاهل الرأس ولكن المعذرة فالله المستعان على هذه المعذرة كلها رياء وسنعة ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورياء الناس ويسدون عن سبيل الله هؤلاء الذين يكثرون من الذباح إذا طلبتم في مشروع خير أو فقير تجيدهم من أبخل الناس يخرج ريال ويفركه عند باب المسجد لا يتلاصق بريال آخر ويقول تفضل وإذا خرج من قال اللهم ادخلني به الجنة وارفع منزلتي عندك واجعلني من العشرة ما حكم الحنة للرجال ورد عند أبي داود لكن في السنة ضعيفان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى رجلين إلى غدير الخضمات تحن اختضبوا بالحن رجلين الحن هذا الذي تستخدمه الخضاب النساء لا يجوز للرجال لأنه من باب تشبه الرجل بالمرأة إلا في باب من باب الدواء العلاج إذا كان لتبريد حرارة في جسمه أو للعلاج فلا بأس أما أن يلطخ جسمه بالحن فهذا من التشبه المنهي عنه ولا يجوز له تجد رجل كفاه ورجلاه محنة من أوله إلى آخره هذا ما أصلح لا يصلح هو للنساء خاص. وليس للرجال إلا إذا كان لضرورة علاج فليعلم ذلك أي الإخوة الأفاضل مساء يوم الأربعان إن شاء الله سوف يكون في محاضرة في إدارة المرور بأبهى ومساء يوم الجمعة المقبل سوف يكون محاضرة المرور بعنوان إلى حملة الأمانة ومحاضرة الخميس مساء الجمعة ليلة السبت في مسجد شباعة في الخميس بعنوان يوسف في عصر السبا عليه السلام وأدعوكم أيها الإخوة الأبرار إلى دعوة طيبة يكون لكم فيها الأجر من عند استطاعة عندنا في عكب الظلاع وما يجاورها قرى من هذه العكبة إلى تهام قرى أخبرني بعض الدعاه والإخوة والمحبين أنهم في جهل لا يعلمه إلا الله وبعضهم لا يحفظ الفاتحة وقد ذهب بعض المحتسبين فهدوهم ودلوهم وقادوهم إلى الخير فاستجابوا لهم ورحبوا بهم وقالوا أين أنتم عنا أدركنا الموت والهلاك والغواية والظلال والفاحشة والمعصي أين أنتم ما سمعناكم إلى اليوم هذا الكلام أتى وأتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيا إخوتي في الله من وجد أن يضحي بوقته وقريب المكان تصيره في ثلث ساعة في نصف لا يكلفك شيء وكاننا رحلة أو نزهة أن تأتي فما أعرف أن أحد في المسجد أصغر واحد فينا يستطيع الفاتحة ومعه خمس صور ست صور أن يحتسح ولعل الله نهدي برجل واحد كل خير من الدنيا وما عليها وأن يتصل بالأخ أحمد بن بخيت مؤذن المسجد والأخ عمر والأخ عبد الله عامر والإخوة هنا لأنهم سوف ينطلقون مساء الجمعة بعد العصر ومساء الخميس بعد العصر إلى هذه الضواحي قريبة وسوف يقوم في الرحلة شاهي وكهوة إن شاء الله ومرطبات مع الإخوة سوف يحملونا في السيارات فلا يخاف الإنسان من الضمى في احتسب ويذهب معهم يجد جماعة مساكين ما بلغتهم الرسالة ما بلغهم العلم يعيشون في فقر من العلم والهداية فيعضونهم إلى قبل الغروب ويعودون ولا يخسرون شيئا والله لا يضع أجر من أحسن عملا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليما كثيرا أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريط رقم ثمانية آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون فإن قصص التوبة والإقبال على الله عز وجل من التاريخ، ومن يقرأ سير الصحابة والسلف الصالح يجد كل واحد منهم مر بفترتين في الغالب، فترة الأعراض والظلام، وفترة الإقبال على الله، ومما حفظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريح أنه قال. لابد لكل عبد أن يلد مولدين اثنين المولد الأول يوم أتت به أمه وهذا يشترك فيه الناس حتى البهائم فإن كل مخلوق وحي له هذا المولد ويعيش هذه الحياة ويحس بهذا الميلاد الكافر والمؤمن البهيمة والدابة الطائر والحشرة كلهم يولدون هذا المولد وأما المورد الثاني فلا يذوقه إلا المؤمن ولا يحسه إلا المؤمن وهو الميلاد الثاني الذي ذكره سبحانه وتعالى بقوله أو من كان ميتا فأحييناه ما معنى ذلك أنه كان ميتا لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب لا معناه كان ميت ميت القلب ميت الإرادة ميت العظيمة ميت ميت السير إلى الله ياكن ويشرف ويطبل ويزمر ويغني ويتمرن ويفسق لكنه ميت قال الله فأحييناه بالإيمان وجعلنا نه نورا يمشي به في الناس بالعلم كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالميلاد الثاني قال هو ميلاد الإنسان في الإسلام يوم يخلع كل شرك وشبهة ونفاق ومعصية ويأتي فيسلم نفسه إلى الله ويشتري نفسه من الله ويعتق رقبته من النار هذا هو الميلاد الثاني وهذا الميلاد ذاقه الصحابة رضوان الله عليهم ولا زال كثير من الناس يعيشونه في هذا العصر وبعد هذا العصر سلام على كثير من التائبين أو على التائبين جملة الذين عرفوا الطريق إلى الله أحد العلماء في مدينة الرياض حدثنا بكصة وقعت لكريب الله هذا القريب يقول كان جنديا من جنود إبليس وقد كنت من جند, من جند بن إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي يقول كان متمردا على الله بمعنى الكلمة حتى وصل الحال به إلى أن دعت عليه أمه بالهلاك وأن يريح الله العباد والبلاد منه يذهب في الليل فلا يأتي إلا في ساعة متأخرة يأتي وهو محشو من حبوب المخدرات ومن السكار والخمر أما المسجد فما دخل المسجد أبدا وربما لو دخل المسجد نجسه قال واستمر على هذه الحال حتى تأذى منه جيرانه وشكوه وحاول بعض الدعاة معه محاولة فوصلوه إلى بيته وعظوه بالله سألوه بأسماء الله الحسنى أن يتوب وعلى الأقل أن يمسك عن الناس شرها وصلت البلاء به بصل البلاء به المواصيل وما بقي إلا توبة نصوح أو قاسمة من الله يوم يأخذ الظالم فلا يفلته أبدا قال وبينما نحن نعذبه بكى وظنن أنه تاب وأنه أحس بالعودة إلى الله ولكن دون جدوى عاد كما كان بل أمر مما كان وكان يستهزئ بنا ويستخر بنا في رسائل وفي تلصات وعنده أصحاب يدعونه إلى الرد والرغواية قال واستمر به الحال. كتبنا له رسائل حاولنا أن نتوسط ببعض الناس شفعنا فيه أن يهتدي فرفض وتذكرنا طريقة مبتكرة للهداية وهي طريقة ناجحة وهي طريقة إهداء الشريط الإسلامي الشريط الإسلامي أن يصل إليه وأن يستمع إليه وأن يودع في بيته وفي سيارته قال فاشترينا مجموعة من الأشرطة ووضعناها في سيارته قلنا هذه آخر محاولة وبعدها ندعو الله أن يريح العبادة والبلاد منه لأنه تسبب في ضوايات كثير من شباب الحي والحارة قال وقدر الله والله له سبحانه وتعالى أزمنة يقدر فيها الهداية فلا يستعجل على أمره أت أمر الله فلا تستعجلوه قال سافر هذا الرجل إلى مدينة الدمام وفي أثناء الطريق سمع الغناء حتى مل وسمع البذاء والسخف حتى كل وسئم وقبل أن يصل إلى المدينة الدمام بمراحل حاول أن يسمع هذه الأشرطة الموجودة ليسمع ماذا يقول هؤلاء البشر الصخفاء في نظره الحقراء في فكره هل يعرفون يتكلمون كالناس هل عندهم شيء قال ففتح شريطا يتحدث عن اليوم الآخر. قال وتأمل وألقى سمعه وتحدث أو تحدث الشريط عن حياة الإنسان وعن رحلة الإنسان وعن ضعف الإنسان وعن موقف الإنسان يوم العرض الأكبر يوم إذن تعرضون لا تخف منكم خافية. قال وبدأ التأثر وانتهى الشريط وأخذ شريطاً آخر يتحدث عن الجنة. وبدأت التأثر ووصل البكاء وهو يتحدث عن نفسه منتهى حتى يقول ما أكتُت أتحكم في إطار السيارة وفي مقودها حتى دخلت المدينة ومع دخوله المدينة أدخل الله الهداية قلبه وأول ما وصل وصل إلى مكان يتوظى فيه فجدد وضوءه وبدأ بالمسجد وصلى ركعتين وأعلن توبته وهو يبكي أمام الله وصلى مع الناس وعاد فكمل سماع هذه الأشرطة التي زادته عمقا وإيمانا وبصيرة عاد إلى أهله بوجه غير الذي ذهب به وجه الإيمان وجه النور والهداية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 من سيماء طلعتهم بوصفهم ذكروك الواحد الباري من تلك منهم لا لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري وصل إلى بيته وأخبر والدته فانصدعت بالبكاء من الفرح ومن الفرح ما يبكي طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني وأيام وإذا بالناس من الجيران يتوافدون عليه يهنئونه بهذه النجاة وهذا المستقبل وإذا برب العباد يوزع محبته على الناس ففي الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فيحبه فيحبه جبريل ثم يقول الملائكة فيحبونه ثم يوضع له القبول في الأرض حتى في بعض الروايات وإن الناس لا يشربون حبه مع الماء البارد وإذا أبغض الله عبدا قال لجبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم يخبر أهل السماء فيبغضونه ثم يوضع له البغض في الدنيا حتى في الأرض حتى إن الناس لا يشربون بغضه مع الماء البارد أحبه وواصل مسيرته مع الله ولا زال حيا وأصبح مثالا وأسوة وجعلنا للمتقين إماما وهدى الله على يديه كثير من الناس كثيرا من الناس ذلك فضل الله يعطي ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عباد الله جددوا توبتكم وإقبالكم إلى الله الواحد الأحد إصبحوا تايبين وامسوا تايبين فإن ربكم غفور شكور عباد الله وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الغنى والفكر ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في أهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الوقت أعمه ومن الزمن أتمه اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم ردهم إليك رد جميل أخي الكريم الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل الصالحات وقال إنني من المسلمين فبادر أخي الكريم باسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف فلعل الله ان ينفع به والدال على الخير كفاعله مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض أيها الاخوه بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثمانية آلاف وستمائة وستة وأربعون